صلات يا رسول الله مع خير ال والصحاب ما لاح نجم في السماء ولا ذكر الحبيب اللهم صلي عليه اللهم صلي وسلم على ماذا ماذا تقول اللهم صل عليه اللهم صلي عليه إذا دخلت المقام مقام سنة ماذا تقول سوا. الله رحبا صلعني الله, علي. الله علي. إذا رأيت الزم إذا شممت العظم ماذا تقول ماذا تقول صلوا على زيد الوجود Ya hlillah wa ya hlillah wa Nabi at اتبي اني يا حاضر يا حاضر يعلم اعلام about I'm okay.